وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قولا سديدا فس يصلون سعيراً يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنوثين فإن كن نسأم فوق ثنتين فلهم ثلث ما ترك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 تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانُهُ وَظُلْمًا فَسُوْفَ فسوف نصلي هنا روا وكان ذلك على الله سيرًا إنتاجن ربنا إرماكنه لعنه لكافر عنكم سيئاتكم لكافر عنكم سيئاتكم ولتدخلكم مدخلًا كريمًا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 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيْنًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَقُنِ الشَّيْطَانُ لَهُمْ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا فَهُوَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ, إن اللَّهَ لَا يَضُلُّ مِن فَاعل ذَرَّهُ وَإِن تَكُوْحَسَنَتِي يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنِهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِنَّا مِن كُلِّ أُمَّةٍ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 مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا في وأيديكم إن 124. ألم ترى إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة, يشترون الضلالة ونريدون أن تظلوا السبيل 125. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِلَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْا أَنْوَرُوا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 فَلَا وربك لَا يؤمنون حتى يُحَكِّمُوكَ فيما شجر بينهم ثم لَا يَجِدُوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أَنَّا كتبنا عليهم أَنِ اقْتُلُوا أَوْ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 ولهدينهم سراطا مستقيما وَمَن يُطع اللَّه وَالرَّسُول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاء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 لنصير الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت فقاتل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 وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيْئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ عِنْدِكِ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 فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِي ضِلُّ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ فَبَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَنْ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 محيطا <تصفيق> ها يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن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 غير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً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 وَكَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَاللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِلَى إِنَّ شَيْئًا يُزْهِبَكُمْ أَيُّهَا الْمُنَاسِ وَيَأْتِ بِأَخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَن وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُونوا قوامين بِالْحِصْشُ هَداءً لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِي وَالدِّينِ وَالْأَقْرَبِينِ إِنَّكُنَّ وَنِينٌ أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أو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 على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل, فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم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 وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِالْكَافِرِينَ نَصِيبٌ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 کردتم و آمانتم الله شاکر علماء. لا يحب الله الجهر ویريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولا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 17. وإن أبن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له منه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما به منه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 သ hin كلم الله موسى تكليما رسلا مبشرا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 ألقها إلى مريم وكلمته ألقها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة إن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 129. فإن يدفع عبادته ويستكبر فسيحشرون إليه جميعا 120. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم فيوفيهم